بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فآخر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم, قدر ثم نظر ثم عبسر ثم أدبر واستكمر، فقال إن هذا إلا سحر يؤسر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لحة البشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْبَارَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا يَرْتَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ هو هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَالْقَمَرِ إذا إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا إنها إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ للبشر لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات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 بل يري كل أمر منهم أي أتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أي يشاء الله هو أهل التقوى أهل